وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَادِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيَاحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُونَ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما إن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 والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولم ينتصر بعده اليه فاولاء كما عليهم من شبي انما الشرير على الذين يظلمون الناس و يغدرون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر واغفر ان ذلك لمن عزم الامور ومن يغضب لله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لمما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل